ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 والذين كفروا بآيات الله ولطائفه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه أنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودت بينكم في الحياة الدنيا Maka pada hari kiamat, akan ada sebahagian daripada kamu yang saling mengkhianati dan saling mengutuk. Tempat tinggal kamu adalah api dan tiada seorang pun yang akan menyelamatkan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 قالوا إن مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي إنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولم أنجى فَسُئِلُوا نُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا فَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَادِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ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 إن في ذلك لايه للمؤمنين ا ما ا إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ا ا ا ا ا ا ا ا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 يكفيه ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليهم ان في ذلك لرحمه وذكره لقوم يؤمنون قل كف بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لجاؤهم العذاب ولا يأتينه بغتتهم وهم لا يشعون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 أو لم يروا أن جعلنا حرا من أمنه ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه